يا بنت ياللي ما ست الرأس تششاء الله وبزعمة سنت من كبار العوائل مم. انا بقول الحق والحق قال اللي تستر هي بنت الحماية صح مهم في كشخة وخاتم وسلسالة ستر العيال الحماية الدلائق الله يا بنت لو قلتي لي المهر بريال والله فلا عنز عليك السلايق والله لخط باللي على رأس هجلال لو كان مطلبها ثمانين حال الله أنا اليمنية خطبت أنا اليمنية خطبت أبغي عيال أبي العيالة اللي تشيرت تقايل ولو من خطاب تختار العيال يا الخال والدين عندي هو سيد الفضائل قالت غسم بالله ما شفت رجال مثلك حجر حج رسمين الأوايل <تصفيق> قلت الصحيحي صح لو مرة تجيال ركب الكدايش غير ركب الأصائل ما هو بدمبي ما عرفتين الترجال نبز من خلال نشامها قلايا <تصفيق> <تصفيق> ولا نيب لا رجعي ولا جيت خيال ولا شايل سيفي وصائل وجايل انسان متعلم ومن ناس عقال وفتحت عن نهج الحضارات فاين أنا حضري ماني بنازل رحال لو الربع يبين ضلعان حاين في بيت ومكيف جنرال وسوق سيارة وعندي موبايل ترى البداوة فعل ما هي بلا شكال صحيح. والسلب ما نرضى عليها البداية وتبعت سلم العود وأصبحت والبال ونقيت لي من الدوء الدق وجلايق الطيب له لا الطيب يبقى ولا زال وعرف اسلوم الطيب والشك زايل وانا شفتنا عقالة سنعيث ميال رصبن عليه عقال راسي تماير <تصفيق> السالفة عليكم زود السالفة ما هي تميلة عقالة السالفة دم من فيها العرق ساير حوصا بنت جام الدم بعروق نسال كلنا على فعرة على فكرة من العقلة كلنا على عقلة من الفكر شايل لكن لو قلتي لي المهر بغيال والله فلا عن نزع يجسرين